أربعة. استمع إلى الجمل الآتية ثم اكتبها في الفراغات أحمد شاهدت تلفاز أمس أحمد وإبراهيم شاهدت تلفاز أمس عائشة ذهبت إلى العمل بالسيارة أمس عائشة ونبيل ذهبتا إلى العمل بالسيارة أمس.